الذين آمنوا يذكرون نعمه الله علىكم اذ ان مقام نيبسطوا اليه قوم ايديهم فكف فأيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد خذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم سن عشر نقيبة وقال الله إني معكم لإن قمت الصلاة وآتيت الزكاة و وآتي رسولي وعزرتهم وعزرتهم وأقرضت الله قدر حسنا لأكفرن عنكم سيئا ولا أدخلنكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها لنهر فمن كفر ربع ذ ذلك منكم فقد ضل سوا السبيل، فبما نقضهم مثال قوم وجعلنا قلوبهم قاسيتين يحرفون الكلمة مما وضعيه، يحرفون الكلمة مما وضعيه ونسوح ضم مماذك. كِروبي، ولا تزال تطفل على خائنات من أمور، إلا قليلاً منكم، فعفو عن وصف. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّن ورأينا